ستزيد قوى وسنمضي من دون قلوب الحب يسود فالله الودود حكما سنعود حكما سنعود والحب يسود طفل يسائلنا من ما يقتلنا ما ذنبنا أطفال يطمن يطمن أحاطنا قهر يقيدنا فكوا لنا الأغلى العزم غدا كالخيل يمضي ولئن عثرت قدما